نحن لا نناصر هؤلاء على المعاهدين، لأن كلهم في ذمتنا، هؤلاء اخواننا وهؤلاء معاهدين، والمعاهدون لهم مال المسلمين وعليهم ما المسلمين نعم. <تصفيق> وليديننا وبينهم ميثاق، لا يجوز لنا أن نقاتلهم. الذين بيننا وبينهم ميثاق من الكفار، لا يجوز لنا أن نقاتلهم. حتى يكون العهد أو ينتهي العهد الذي بيننا وبين أو ينتهي العهد الذي بيننا وبين